ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي للعلوم ا ل ا س ل ا ش ي ء عظيم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 كتب عليه انه من تولاه فانه يضله, فأنه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا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 私たちはこのように私たちの عذاب الحريق إن إن الله ي د خ ل الذين آ م ن و ا وعملو الصالحات ا جنات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا, ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين, للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر, ضامر ياتي لمن كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا, وليطوفوا بالبيت العتيق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 لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ر م س م ى ثم محلها ثم محلها الى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ي م ة ا ل أ ن ع ا م ه إ ل ه ن ا ب ل ه س ي للعلوم الاسلاميه م ل اسماء ذ الله م و ا ل ص ا ب ر ي ن ع ل ى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 فقد ق كذبت ب ل ه موسوعه ق م ح و النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى